أنس في بلاد العجائب تأليف أم البنين إخراج عمر ها نحن قد وصلنا أين الزينة والزفة ومظاهر الاحتفال؟ أي احتفال؟ بزواج شهاب وهل بد من كل هذا؟ إذن فكيف هو الزواج؟ انزل واطرق باب شهاب وصاحبه في عوزه شهاب شهاب أنس مرحبا مرحبا بك يا أنس أراك سعيدا ومبتسما اليوم سأتزوج بإذن الله فاطمة ابن تجارنا الطيب عبد الرحمن مبارك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير هيا تشجع وتزوج أنت أيضا أنا إنني لم أنتهي من دراساتي بعد كما أنني لا أملك مالا ولا مهرا ولا بيتا ولا أثاثا أتزوج بما معك من القرآن ليت الأمر عندنا كذلك أخبرني كيف استطعت أنت أن تجد دارا ومالا فأني سأتزوج هنا مع أمي والمهر أثاث البيت لا أملك إلا ما تراه هذا هو فراشي وها هو درعي وسيفي وخوذتي وعندي حصان أخذ عليه في سبيل الله ألم تطلب زوجتك شيئا؟ لقد قبلتني بما معي من القرآن حقاً إنه لمهر عظيم إن أعظم النساء مهرا هي أم سليم بنت ملحان يا عز حقاً لقد أتاها أبو طلحة الأمصاري واختبها فقالت له أما إني في لا راغبة ومثلك لا يرد ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره وماذا قال؟ قال دعيني حتى أنظر في أمري فذهب وعاد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام حقاً إنه أعظم النهور لا أدري ماذا أقول لقد ازددت حباً لكم وإعجاباً بما بينكم ابق معنا إذن وتزوج منا <تصفيق> كيف هذا؟ وأنا لست حقاً هنا وأنت لست عندنا إن الأمر عجيب ولا أدري إلى الآن كيف؟ كيف يحبك؟ لا تفكر وتعالى وسعيدني لقد اقتسلت وتطيبت فقط أودك أن ترشك لي شعر بأسي تعالى اقتر اجلس هنا أنت أمي اشترت لي نعلا جديدا حقا؟ نعم وأهدت لزوجتي ثوبا من اليمن مبارك عليها إن فاطمة فتاة طيبة وهل رأيتها؟ نعم لقد خطبتها اولا من أبيها ودعوني للطعام فرأيتها وتحدثنا معاً عن عظمة الإسلام وكيف كرم المرأة وأعجبني فخر فاطمة بحجابها وكيف انها تجد الإسلام قد أنقذ بنات جنسها من الوأد والإهانة ما شاء الله بارك الله لك فيها يا شهاد لقد انتهيت إنك رائع ووسيم حقاً سأظر المزيد من العدي ما أروعك اليوم لابد أن زوجتك ستنتظرك إنها استنت بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وغطت وجهها شهاد لم أرك سعيدا مثل اليوم دعني أعانقك كذاك الله خير مني مني أسمع أصوات أصحابك أين ستذهبون الآن لقد أتوا للوليمة وبعدها سأذهب لأحضر فاطمة سأتركك حتى لا تتلفت إلي سأتركك حتى لا تتلفت إلي أنا اليوم خفي ولحظت أنه لا يراني أحد مرة أخرى ما لابد أن تتناول الطعام وتشاركنا الولينة أخشى أن يراك جارك تحدثني فيظنك مجنونا وأفسد عليك زواجك كما تحب يا أنس لكنني سعيد سعيد أنني رأيتك اليوم فأنا أحبك هيا يا بطن أخرج لأصحابك وسأخرج خلفك وأراقبكم من بعيد ولا تتحدث إلي أو تشير اتفق أنس نعم أيها الفارس ما بك؟ متأثر ولا أدري ماذا أقول لكنني لم أرى شهابا سعيدا مثل اليوم إنه جميل ووسيم وابتسامته مشرقة آه إنه شاب طيب ويستحق كل خير انظر إلى أصحابه نوم يحميونه تلك الفرحة الحقيقية الله ما هذا الانشاة الرائع كم هو جميل صوت هذا الشاب نعم إنه رائع إنه أجمل عرس رأيته في حياتي سيكون يوم زواجك هكذا بإذن الله أليس كذلك؟ بإذن الله إن شهابا ينظر إليك نعم أراه أتعلم يا أنس؟ أتعلم أنكم متشابهان؟ لا إن شهابا أجمل وأروع هل تحب؟ بالتأكيد لي عندك خبر عظيم ومفاجئ كنتم مع أنس في بلاد العجائب كان معكم وجد العربي عمر الآدي علاء أوأة جهاد أبو العنين أحمد سراج إخراج عمر الآدي هندسة صوتية عمر صلاح